بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية جوهي يومئذ خاسعة عاملة ناصبة تصل نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريعة لا يسمن ولا يغني من جوع